مش تهين قد ولا تجدن نه، يعني أي محمد تلجهي وبيني، أحرص الناس على حياة، شعالمي بي. خرك بترجياندفيد، شخرك بترمر النبي، ومن الذين أشركوا حتىش مشرك أجك بترجياندفيد، شنكوجي صان، كأخدت عالابون، تحرزك ليه، الآخرة سراويك فراونت، جبالهند وان جلك مر النبي. مشركه شوانن ايمانه برابونا اش قبرنائنا ولو جهيجك مشركه بس لفير خذي تعالى فصلك و اخذتيه دو جيك جدوبه هكا جهيجك مشركه هركسك نبو بتن مشركه او كافرة يود احدهم يعني ايه شوان اش جهيا لو يعمروا الف سنه عمري بيدرج ببت بتهزار صال الدنيا ده بسبب فويدوينوكت وما هو يعني اب يا عمري والوناكة انكو بيت بمزحزيحه من العذاب اش عذابي دير بكابل. عذاب دير بكبل عذاب خود تعالى خلاص ببت يعني اب يا عمري وش عذاب خود تعالى دير نائخ ان يعمر عمر دري جهي شنكو هندي اندي عمر ببت هر جاركتو مادام دمري اقري خود تعالى جكي حزر. والله بصير بما يعملون وعود تشتيعود كان خديتها عالد بينه شتشتوان البر خديتها عالد بر زنابط خدي همي تشتوت باريس